صوارات بلاوي اشياء لا تنطلق مثل السهم الغرب اهدأ كما يقول السعودي اقشع وهدأ نقول كذلك اركن يركن الإنسان ويتعوذ بالله من الفتن ويلجا إلى الله في الصلاه والصوم ويتحلى بالرثل والتأني والحن كل حديث ولا تكن قبلته الانترنت قبلته الفتن قبلته منشعى الصلاة يتأنى ولا يتعجز ينتظر الأمور حتى تنجلي هذه قاعدة مهمة ببو المصنف عليك بالرسل وعليك بالتأني يقول ويذكر ثلاثة أمور أما الأمر الأول وهو الرزق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في الصحيح ما كان الرزق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أي خدمة فيها رفق تكون جميلة وأي عمل بدون رفق يكون يعني ما ظهر صي شانه أي مشين فقال قال أهل العلم قوله ما كان في شيء إلا زانه هذه الكلمة شيء مثلها أتتفتيق النسيء والأثور تقتضي بأنها تعم جميع الأشياء يعني أن رفق محمود في الأمر كله في جميع الأمور حتى الخلاف أي خلاف فقهي ولو مختلفين على السيوات ما في زعي أنت عن الأصوات وأن يعني في العبارات وأن يقع الشكل ما كان الرزق في شيء رد عن مخالف شيء مشي ولا مستثنى من الحديث وين مستثنى؟ من قال مستثنى هذا؟ استثنى قال لا كان الرفق في شيء إلا الرد إذا جاب لي سواء يعني مفرّف أو مُتطِب أو مُنصف ف فأنا ذاك نقول أن هذا مستثنى من العموم وليستثنى يضحف العموم العموم الذي دخله التخصيص يمره فما يقول العلماء الوصوص وضعه في العموم أما ناسنا فنقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه يقول المصلَّى رحمه الله وهذا وقد جاء في الصحيح عن النبي إن الله يحب الرفق في الأمر كله في الأمر كله مو بس الرفق الحيوان او الريخ بشعر فانا بعد المعنس يطبق الريخ بشعر الحيوان يعني مثل هذا مثل خوارج الله السلام مروا على رجل من اهل الكتاب واحد فيهم قتل خنزير باهل الكتاب جوا اعتذروا منهم ما حنا وما شفنا ثم اظن عوضوه ومر على صحابيين فقتلوا يعني ارفقوا بخنزير ولم يرفقوا بخنزير صحابي جديد وهذا لسوء التصور عند القراء تصور نشيب الله التلاوة إذا إن الله يحب الرفق في الأمر كله كله يعني في كل شيء هذا على يعني كان يفرج نحول مترقة كل كل شيء مترقة بس نحى في من قل شمعة بوجود يجي مارق يا أخي جل مستح في الجزائر رفق حتى في كل منزوع من كل شيء حتى ما مال حديد فلا خليك تعني قبائل شهر ليلا فاتن خلك لا لا هذا بالحديد الحديد منه فهذا غلط لا يتألم الإنسان الرفق في كل شيء ما كان الرفق في شيء في يعني أو إن الله يثبت الرفق في كل شيء يقول المصمّس قال, قال قاله عليه الصلاة و السلام لعائشة التصديقة بنت الصديق وروى عليه البخاري الصحيح دار الرفق في الأمر كله هذا الحديث عائشة معروف أنها يهوديا نقل على النبي صلى الله وقالت ساموا عليك يا الموت فقالت عائشة وعليك السام كذا وأطالب رضي الله تعالى عائشة ما كان الرف إن الله يحب الرفق في الأمر كله يقول شيخ الإسلام أراد النبي أن يربع عائشة حتى لا يتعود لسانها على الفحش وهي تدافع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في قال ألم تتفع يا عائشة ما قلت يعني يكفي عندما قلت عليكم أي ما قلتم يعود عليكم فقد تم المقصود وهذا حتى في باب الرد و هذا جديد في باب الرب إذا كان المرضب عليه يكفي عليك لماذا نقول وعليك كذا والذلة والمهانة وزيد هذا كفي عليك كما قال المقالب الشبانة المقدمة في هذه المذروحين والجارس في النخبار وأراد النبي أن يربع عائشة أنما أنني سمعت ما قال ورددت عليه بكلمة تفيد الغرض فلا تتوسع في الرد فيتعود للسألس على ما لا ينبغي أن يتعود عليه ثم هذا الحديث قاله في باب الرد على اليهود إن الله يحب الرد حتى وأن ترد على من؟ على يهودي الهدف ليس تغليب العبارة الهدف إثبات الحق، الهدف محقق البدع، الهدف إظهار الحق. بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهر ولكم يريدون ما تسيرون. لابد لإظهار الحق، وهذا الحق هو الذي يدمغ الباطل. مو كثرة الكلام، مو الهرج، وحد يهرج فيهم. نوك، تشوف أحد يرد؟ خمس ورقات كلها هرج في هذا كان كلامك هذا ما يطيش عصفور جيب كلام جيب آية جيب حديث بنقضه بالحق على الباطل مو بالباطل على الباطل والشيخ الاسلام لا ترد بالبدعه بالبدعه ولا بالباطل بالباطل اذا هذا في باب ماذا في باب الرد اراد النبي أن يربي زوجته في الذقاء في التصديق على أن لا يعتاد الإسان على ما ينبغي أن يعتاد عليه الإنسان ذا قد رددته عليه بما فيه الكفاية وهو وهو يعني يفي بالغرض نتكفي بهذا الحضر ده. وما يحتاج لأن طيل عبارة أخرى ولو كان المردود عليه ماذا كافرا يهوديا كافرا وهذا نفس الذي نفس من يعني الإتحاد للأسف أنه لا يهمل في هذا الرد ولا يستدل به وهذا يعني من باب تغيير بعض النصوص للأسف الشديد يقول المصنف رحمه الله وفي كل أمر في كل أمر عليك بالفقه وعليك بالتواءذ ولا تكن غاضبا ولا تكن غير مترفط فإن الرزق لا سداً بعده أبداً، ومن لم يكن الرفق في شيء إلا زانه في الأفكار، رفيق في الأفكار يعني حتى لما تفقس الرفيق في المناظر، مزمرة في الحال حتى يطلطخ الجوز. ها؟ كنا مرة جالسين كان معنا الشيخ البرجس رحمه الله عبد السلام البرجس رحمه الله. كان أحد الشباب جالس من من اليمن. من لودر سمع اللودر. قطبية خلافية موجودة في أحد دعاوي الشيخ عبد السلام البرجس معروف بالأدب شاعر وقديم فقير صولي بل عجن قبل الوفاة للقضاء يعني يعني كانت هي منصب في القضاء ممكن يخلب حتى الشيخ الحيدان صالح الحيدان رجل معروف العين متيح. جاء أحد الشباب، في جالسين في منطقة في الإمارات تسمى عجمان، الإمارات من الإمارات، المركز جالسين هناك، بالقضية من قضايا الخلاف، عبد السلام معروف بالتأطير العلمي، ما عنده كذاب، لا كذاب، خبيث أو هذا ويجيب العبارات اللي ممكن في السوق ومتى ما تشيل، يبغى له سوق خاصة، يبغى له السوق يقول لك هذا سوق الذهب، ما في كذاب كده. يعني بعض الأسواق حتى بعض الأعبارة ما اضطفهاش فهذا الأخ الذي الله لا ودى اليمني هذا يعني نازل على المخالف بعبارات يعني قاسية عبارات جارحة عبارات سبحان الله عبد السلام قال يا خينا رأى هذا يعني يكفي أن تذكر ما فيه من الأخطاء وتركه للأدلة وانتهت القضية قال كيف وانت نتكلم على ما يسمى الريف في الأفكار حتى في الرف وصار كما يقول المطرين صار هذا الرجل يرغي يتكلم الشيخ عبدالسلام قال في إما أن تسكت وإما ما نمسارك ماسكت فانصارف رحمه الله نحن تكون كويا أنصارف نمسارين السلام فحيانا حتى في في المجلس واحد يتكلم بالضوابط والقواعد واحد يتكلم من الحمية من العاصفة وانه يشد من هذا السلف عنده حرقة شديد كيف نعرفه كنفسه الستافي قال استعمل العبارات التي لو تحطها على حجرك الصرا ابا ابو آب آب آب السلف القوي آب هذا احنا نسيل اودي كل ما تكلم عليهم تقول الله تعوذ بالله من الفتن يعني ما ياع استاذ انا لاي وممكن هذا اللي يتصور يتكلم بالعبارات القوية ممكن إذا شاف صرعهم من الخوف والثاني قد يثبت وجه اذن العبره مو بهذا العبره بهذه الحركات اذا يقول ولا تكن غضوبا ولا تكن غير مترف فإن الرزق لم تنذل بعده أبداً وما ولم يكن الرزق شيء إلا ذلك في الأفكار في المواقب فيما يجب حتى في المواقب رفئة المواقب رفئة المسائل كلما كلام عظيم يا إخواني قال وفيما تريد أن تحكم عليه حتى تحكم على حاجة حتى تحكم على رفئة خليك رفئة حتى تحكم على إنسان تحطيئه تحطيئه بالعلم وفيما تريد أن تتخذك عليك بالرفق ولا تعجل ولا تكون من المتعجلين إذا تعجلوا ولا من المتسرعين إذا تسرعوا وإنما عليك بالرفق امتثالاً لقوله أو امتثالاً لقول النبي المصطفى إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه فخذ بالزين وخذ بالأمر المزين وحب بالأمر وإياك ثم إياك من الأمر المشين وهو أن ينزع أو أن ينزع من قولك أو فعلك الترفق في الأمر كله إذا نزع الترفق من قولك وفعلك معناه انتقلت من الشيء الجميل إلى الشيء القبيح ثم قال رحمه وأما الأمر الثاني فعليك بالتأن الأول عليك إيش بالرسل. عليك بالتأني، يقول المصطفى للأشج عبد القيد سيد القوم فإن فيك نخلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنه، يعني ليش جاء الأشج مع قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر معلوم أن السفر إنسان تتغير يتغير عرقه تتغير رائحته. تتفخّيابه شعره كنت أشعر أكبر وبار وها وأنت يعني آتي من السفر لتقابل من لتقابلنا في صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس دخلوا كلهم دخلوا إلى النبي نقول من الحب والشوق أسرعوا إلى رؤية النبي سأفعل. الأشج هذا لا جاء ووضع خيمته ودخل. واغترب وتطيح ولبس أحسن الثياب ثم بعد ذلك جاء إلى مجلس أسلم فلما رآه أنه لم يأتي مع قومه وهذا حاله قال إن فيك نخلتين يحبهما الله الحلم والأنه متى؟ الحلم والأنه إحنا هذا الأنه مش موجود لا أنه عند فتح المخبز لهذا حتى هذا التزاحم على بعض المحلات سببه فقدان خطرة الأناة لا يجب التأني يقول المصنف والتأني خطرة المحمودة ولهذا قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا قال أهل العلم هذا فيه ذم للإنسان حيث كان عجولا لأن هذه الخصلة من كانت فيه كان مدموما بها لهذا كان النبي غير متعجل بل هناك منصوص ما يقول التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان كما تعرفون في سورة محمد وحسينه والشخمة صل الله عليه وسلم التأني من الرحمن إذا شئت المتأني قال يا أخي قرأت كتاب في كندا أخشى ما قام في هادى حرام الكتاب، ونشوفوه، وبعدين يصير خير فيه. أخشى، أهدى. إحنا لا. الشباب هذه الخصلة مفقودة إلا من رحم الله جل وعلا. مفقودة عند كثير الشباب إلا من رحم الله. قال أأمة الأمر الثالث فهو الحلم. والحلم في الفتن، وعند تقلب الأحوال محمود أي محمد. ومثن عليه أي مثلاء لأنه بالحلم يكون يمكن رؤية الأشياء على حقيقتها ويمكن بالخل أن نبصر الأمور على ما هي عليه ثبت في صحيح مسلم من حبيث النبي بن سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن المستورد القراش وكان عنده عمر بن عاص قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقوم الساعة والروم أكفر الناس. ليش ما توش؟ ليش؟ كم الحديث وقولكم حاجة؟ قال عمن العاص له المستورد القرش. أبصر ما تقول تقولها. قال مال ألا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كان كذلك لأن في الروم خصال في أربعة. انظر الى عم العصر الاول انهم احلموا الناس عند الفتن الثاني انهم اسرعوا الناس افاقة بعد مصير خطرة كان. اسرى مظاهرات في اوروبا في امريكا في المانيا ما تتكسس لما ضوية ما تتكسس اسرى مظاهرات عند المسلمين 35 قاتل 600 جريح. وخسائر مدية عرب الدولارات بالملاهي الدولارات تقوم الساعة والروم أكثر الناس هذا السؤال ليش تقوم الساعة والروم وين العرب تقتلهم الفتن تقتل بعضهم بعضا يهلك بعضهم بعضا يبيض بعضهم بعضا والروم فيهم قفلتان يا إخوان هذا والله أمر عظيم وهذا الحديث حمثني أمر عظيم أن يتوفق أن يتفوق علينا الروم بهاتين الخصلتين. خصلتان وهما سبب البقاء وسبب الكثرة. سبب البقاء وسبب الكثرة. وخلونا نتكلم على مستوى الجماعات. على مستوى سبب بقاء الجماعة وسبب كثرتها وأن أن الناس يقتمعون لما عندها أنه أحلم الناس عند الفتنة عند الخلاف ونحن نقول إلا مرحمة ربه شبابنا عند الخلاف سبحان الله العظيم كأنما الكلف يجري في دمائه مرت علينا الفتن 2002 2003 والخلافات والمشاكل فالشباب الواجب أن أنه ربي أبناءنا حتى لا تعود لكم الأيام السوداء قال يا أبناءنا إذا أردتم أن تكونوا أكثر الناس وإذا يكون لكم البقاء فالروم مع كفرهم الروم مع كفرهم لما تحلوا بهاتين الخصلتين جاء جاء النص تقول ساعة والروم أكثر الناس أنتم يا مسلمون ما إسلامكم وصحة منهجكم فلماذا تستقدون إلى سببين عظيمين وهما من أسباب البقاء وأسباب الكفرة. النبي صلى الله عليه وسلم مباينا الأم مطيعا تناحوا تنازلوا فإني مباهي أي بالكفرة. فهذه هذه فصلة يقول المصنف وعد الخصال الأربعة وزاد عليها خان. قال علم العلم هذا الكلام من عم العاص لا يريد به يعني موش في مجلس الكفار لا في تفسير يقول لا يثنى به على الظلم والنصارى الكفر لا ولكن يبين المسلمين أن فقاء الظلم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوموا الساعة لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلى منها ففيهم من الحل ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها لأجل أن لا تذهب أنفسهم ويذهب أصحابهم هذا محص ما قاله يعني أسنوسي والأبي يعني أو أول أسنوسي والأبي في شرحهما على صحيح مسلم. وهذا تنبيه لطيف لأن نفس السلم بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس لماذا؟ قال عمل العاص لأن فيه انفصالا أربعة الأول أو الأولى وهي التي تهمنا من تلك الخصال أنهم أحلموا الناس عند الفتن يعني إذا ظهر تغيير الحال وظهرت الفتن فإنهم يحلمون ولا يعجلون ولا يغضبون. لماذا؟ ليقوا أصحابهم النصارى القتل ويقوهم الفتن لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت فإنها تأتي عليهم لأجل تلك الخطلة لأجل تلك الخطلة فيهم بقوا أكثر الناس إلى قيم السعر سبحان الله وإحنا الآن نقول إذا أراد الدول العربية أن تقلب النصارى يا سيدي إذا في تقليد تقليل قلبهم في الحلم في هذه في هذه الخصلتين في الخسلتين التي هما جاكي صحيح مسلم فهما سبى البقاء من الناس عند الفتنة وأنهم أسرع الناس يعني إفاقة بعد مصيبة ما من مشكلة جيهم لا يبقوا غارقين في المصائب ويقررونها ويمددونها ويعيشون أحزانها مثل ما يفعل الآن شوف الشيعة منذ مات الحسين وهم غارقون في هذا في هذا الحوض. الحسين الحسين الحسين ترى الكفار يدربهم الطنامي مثل اليابان يدربهم الطنامي كذا لو دارت دولة عربية لن تفيق إلا بعد عام 200 سنة ممكن سنتين، ثلاثة أربعة ترجع يقول سبحان الله العظيم يكلم يكون شيء أسرع النسئ فرق بعد مصيبة أسرع النسئ فرق بعد مصيبة وخصلتان إذا تحل بها المسلمون مع إسلامهم وسلامة منهجهم يفقون الروم من هذا الباب وذكر هاتين الخصلتين في الروم ليس من قبيل متح الكفرة بل من قبيل بيان واقع الملحة قال أن بقاءهم هذا هو السبب وأنتم يا مسلمون مع إيمانكم إذا فقدتم هاتين الخصلتين وهنا نقول القول أنا بعض الناس يقول أن أن, أن،, أن الأخلاق عن الإيمان، نفث الأخلاق عن الإيمان، لا مجال لذلك الأمثلة ولكن نقول لا الحل وهذه المسائل التي جعلت الكفار كفر مع مع مع كفره، فما يمكن أن نفصل؟ نقول وهو خصلتان مع الكفر كانت السبب البقاء، فإذا أضيف إليه ما الإيمان بالله عليكم هذا إبل على ركائز وركائز قوية تجعل الإنسان ثابت غير مزحجة هذا ضعب. هذا الضابط كلمة مناه حتى نشوف الشباب لا لا الضابط عموما عدم التف... عدم التسرع الحلف والأناس وعدم التعجل عند ورود الفداء هذا الخلاف، الخلاف نوع من أمور فتن، الجواب له. أي فتن؟ هذه صورات، فتن، ما فيت لا تعجلها، لا تعيدها ولا تقول كذا ولا تر، اصبر، وتأنّ، ودرس، وابحث حتى تصلح لك الصورة، لا تكون يعني آه... ذا ذعجنا. وينطبق فيك قوله تبارك وتعالى وقلق الإنسان عجولا القاعدة الثانية نقف عندها, نكتف عندها يقول أن ينجم ها قبلها الثاني من تلك القواعد والضوابط أنه إذا ضرط الفتن وتغيث الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الأحوال لا لا ما هنا عن صحي إلا بعد تطوره رعاية للقاعدة الحكم على شيء فرع عن تطوره والله هذا كلام عظيم إذا خرج أي مسألة وتغير طبع الناس فلا تحكم على شيء ياك والتفرع في الأحكام حتى في تطور الخلاف، قال هذا مختلف على، أليس مختلفين؟ مختلفين أنا بتكلم فيه، معلش على تكلم فيه،, فيه. أنا بعرف. كلمني خلاص يا أخي، أنا أخبر كلام السيخة، ما اختلفنا. هذه مسألة أخرى بارك الله فيها. أنا بيعرف ليش كلمني، أبي أتطور الخلاف هذا، حلوة على ثمن سيف، قدر والقدر، دب الإيمان، في في أي مسائل وقع الخلافات أبي أتطور لا أريد أن يعني أن أن أن مع طرف دون طرف دون أن أعلم يعني كنها الخلاف وأتطور الخلاف لا أريد نحتمي أن أنا ما لي لهذا بعض الناس يحقو في مسألة قصدي أنتم أي تغيير ما ما أدري وش هو الخلاف وش وانا تتطور نعم وليش <تسجيل> لازم لازم والله يقول عندنا بعد التصرف لا, لا في بنات كده ولا في السنة ولا في الانجيل ولا في طوله حتى في الكتب الأخرى المنسوخة لا توجد ليش لأن ما في ذواب قواعد فهمني يا أخي من فهم قال أنا ما أحب هذا ليش ما تحب ما نحبه أغلى كذا قضي بناتك غناء منسخني ليش تقولي لماذا تريد أن أن معك ضد فهمني قال من حبوا شقاق تصل الصبح ما جاء الله إذا أنت ليك العيب موش فيه لأن أحيانًا ما تتصور الخلاف ويصير الناقد منقول ليش تـ ليش تـ ليش ما تحبوش شو فيه يا, يا خيرك على الخوارج وردنا مكتبيات هذا السؤال قل لا إله إلا الله حمد رسول الله شوف لما تصور الخيلات عرفت من العيب فيك فيه كنته موش فيه العائفة لما يتكمن في الخوارج ايه نعم يخي يكون في الخوارج وانا يشحب يتكمن في الخوارج وانا يشحب ما كنت تومي وشحب يشكون التومي تمت من يشحب تحب وانا تحبش أنا اني حب الله ونحب حب الرسول احب الشرع محبك اني يخليها في في بيتك ومصلك يقول اذا بارس الفتن وانتين من المثل بالخلاف لان ما رح تتكلمه على فتن اخرى ما عادرين الجزائر نسأل الله عن تسلم من الفتن لان كانت تتكلمه على الخلاف لها قاعدين المسلمين اذا دردت الفتن تغيية الاحوال اصبحت شايفه بصورة الاحشية شايفه بصورة اصبحت تسلم عليه واصرك وحيد في المساء تسلم عليه واصلت عليه واش فيس انا يا اخي يا واش يقول لك الله رأى هذا ما طيب الطرف الثالث ليس له أن يحسر أنفه أو أن يرمي نفسي في كفة حتى يرجحها حتى يتصور لماذا تغيرت ليش ما حد سلم عليه وتعامله وفعل شيء ما تكلموش ليش؟ وقال لي يا أخي قل لي ليه فقط حتى بيعرف أنت أنت إذن أنت تدافع عنه؟ قال لا أنا بيعرف أننا يعني بهيمة تقولني معك أنا ليش عادي أنا ومنشفيه مع العادي العادي فقط مع العادي اللي يعني هواية واحد عنده هواية مع الفراشات واحد عنده هواية مع الحجر واحد عنده هواية يكره الناس تقوله غير هواية نكره الناس حب الناس إذا تصورت قال ليش خل مرة وياك إذا ما إذا وراح ما كان غاتل كان لفت حاجة معاه بحبش الإنترنت بحب يعني كان حبيت كله التليفون ما مع كانت سبب يعني ما ركض في خلاص تخلي معك أنا وما هجره. ويولموا الثلاثية يعني هذه الثلاثية هذه مناطقها تركبني ثلاثة إمام ثبت عجل نفوه تعليق من رصبكش منافقهم هذه مصيبة للثلاثية <تصفيق> والله والله طيب الإخوة والله لما تفوء ثلاثة ما تركبوش أنا واحد تكري شدي شديس عليه يسألي أسئلة أسأل سخيفة يأخي سخيفة أسئلة أسأل أسأل أسئلة جيدة أم لا أعلم أنا ما نحاضي لك يا أنا جيني ستلليت كان على سبعمية. أنا سير حكمل الطبل. أجي أنت تجلس عليه تليفون. أس أس سؤال زغري ولا شكرا الله. بعد الساله كنت أظنك زلفي. <تصفيق> والله ما شاء الله. مو عندي تليفون كنت أظنك زلفي. أيوا يعني سلفي هذه. لو نبقى نمشي معك أنا وسخافتك يعني سلفي. لما أقول تعرفت على نفسي. الحمد لله. هاد سؤالك مباشرة ولا أكلم يا أخي لا تصل عليهم تبني رسالة كنت أظنوا منكثلة ومنكي يدخل نذية أبو عزيزالي يعني أجل أباكي يترك يا أخي أصبت وقته فيه ليش ليش لما, لما تمشي معه تمشي معه تقول الله مرة في التليفون ونت عارفيا يا طيب أباكي ونت عارفت تشكال ونت والسبب والطار في ثم ليش مستفش ألف عذر ألفين عذر فلهذا يقول مصمم إذا ضرط الفتن الخلاف وتغير الأحوال فلا تحكم على شيء من تلك الفتن أو من تغير الأحوال إلا بعد تصوره رعاية من قاعدة المعروفة عند المسلمين عند غير المسلمين عند المناطق أو غير المقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره هذا القائد والكثرة عوضة حتى عند المتقدمين يقول وهذه القائد رعاها العقلاء جميعا قبل الإسلام وبعد الإسلام ودليلها الشرعي عندنا في كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا ولا تقفو ما ليس لك بالعلم لا تقفو ما ليس لك يعني أن الأمر الذي لا تعلمه ولا تتصوره ولا تكون على بينة منه فإياك أن تتكلم فيه وأبلغ منه أن تكون فيه قائدا رأسا أو أن تكون فيه متبعا أو أن تكون فيه حكما الحكم على الشيء فرع عن تصوره والله الذي تأل الطلاب حتى مشاريخه الذين يتتملون عنه لقل الخلافنا لأنك ما قلت يستغلق لو سكتنا قلنا الخلاف أي مسألة تتعلق بي الخلاف وكذا قال الشيخ ما رجل مصور الخلاف تاك. أنت تكلمت على أفلال كيف أنتصول هذا وقع يقع هذا فإذا استطاع الشيخ أن يصول الله الخلاف أنت إما أن تنصفه إما أن تصبره إما أن تنصره وإما أن تنصحه قال الشيخ محلي أنا تفورت الخلاف الآن. والله الشيخ ما يقوى إلا عن الخلاف ما يقوى إلا التدافر ما يقوى إلا التنافر ما يقوى للشفاق ما يقوى إلا هذا الدهد الشديد يا أخي الثلاث مر... مرت عليهم خلافات وأمور أشد من هذا بكثير وباقية الأنفة وباقية النصرة وباقية التعاون وباقية التآذر يا فيما سبق ويش الخلاف يعني على حاجة كذا من حد الدلي قبة ودخل الشباب بتهاد وتشغلهم سنوات وسنوات مثل الراحة تسمع يعني فوتنا ولا ترى دقيقة جعجة ولكن ما يسمع ورأيه دقيقة ولا فائدة ولا كذا سنوات وسنوات لأن يتطور خيالنا كنت متطور أنا برد هذا يرد الأحاديث أو يقول حديث أحد من الصدقة العقائد أو أول الصفات أو ناطر أهل البدع. أو يميل إلى الرواطر أو يرعن الصحابة أو ما أدري أشياء التي تجعل الإنسان حقيقة إن تطور الخلاف يكون ما لا نعبد أن يوقف إلى حد كيف يتكلم في كيف يتكلم في الإيمان على مذهب المعتدين كيف يتكلم في القدر على مذهب الجبرية كيف يتكلم في الأسماء والصفات على مذهب الأشاعر وغيرها من المسائل أنا ما من الأحداث. فأما أن لا أتصور فياك أن تشارك نهيك أن تكون قائدا يك أن تكون متبعا يتبعك الناس من سنة في الإسلام سنة سيئة فلا وزرها وزر من عمل بها يقول وهذه القاعدة أنتم تستعملونها في أموركم عادية يقول الشيخ لخاطب الطلاب وفي أحوالكم مختلفة العقل لا بد له من رعاية تلك القاعدة ولا يطلق تفرق ما إلا بأن يراعي تلك القاعدة ما في تفرق بدون تفوره لأنه إن لم يراع بحيث حقل إلا تلك القاعدة فإنه سيخطئ ولا شك وشرع قررها إيما تقريره وبين تلك القاعدة إيما بيان. الضرب أنثلة لكيت الصبيح تلك القاعدة الشقة حفظها والله شاء صلح. فمثلا لو سألت واحدا أو سألت واحدا منكم وقلت له ما حكم الإسلام في بيع المرابحة بيع المرابحة. قد يأتي قائل ويقول الربح مطلوب الربح لا شيء فيه في الشرح فلا في بيع المرابحة. فيكون حكمه على هذه المسألة غلط صرف. بأنه لم يتصور المراد بقول القائل حكم الإسلام في بيع المرابحة وظن أن معنى المرابحة هو الربح في البيئة لأنه أحيانا إنسان مش نتكور إسلام المرابحة إنسان هو المرابحة تربح و... ولأجل تصوره الذي غالط فيه أخطأ في الحكم الشرعي نعم أنا اختفت عليه مرأة قال قلت لي يوما قل ينفق في الصور؟ قال لما ينفق في الصور؟ من سنوات ومن ثلاثين ما شاء الله. أكيد نعم لكن كيف الشيخ ينفق في الصور وكذا؟ كيف في هذا؟ وين هو أي مكان ينفق في الصور؟ قلت أنا فهمت أن فهم الصغر الحياة. أيوة. ممكن أي الصور الحياة. إيه ومتلاشى هو عندك؟ قلت الشيخ واضح إذا ما طرد قرد في شيء واضح لما تصور الجدار كيف الجدار ده قلت الصور هو والبوك في تقامه الفرنسي لم يرمش نقول له ان تقامه أن يؤمر في, في العصر الذي يرمش الصور هو البوك لما تصورت ان الصور هو صور حيث استشكل عليها كيف ينفق في الصور كيف الصور ينفق فيها ينفق الصور الحير ينضوا لي في المقبورين فتألتها ويش تقصي بالصور جوابها يعني سابق وعبها الشيء الصور هو الصور الحائط فلا الصور هو البوق الصور هو البوق ونطبع الصور البوق ينفق فيه يخرج الصوت يسع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إذن بوقه ليس حيث الشيخ يقول بيع المرابحة تصور بيع المرابحة تربح في إذا أجو بيع المجلب هذا يتصور بيع جائز ولم يتصور أصلا ما معنى المرابحة يقول الشيخ نقت عند هذا البعث والحكم الصرعي لا بد أن يبنى على تصور صحيح والمرابحة نوع من البيع الذي لا يجوز نستع بعض البنوك الإسلامية وغير الإسلامية تحليلاً أو تحايلا على الربا وصورته أنه مبني على توكيل للغير وبعد التوكيل يكون هناك إلزام بالوفاء بالوعد الوعود الذي وعد به وكي لوكيله هو ملتزم, بالو... ملتزم بالوفاء فيه وهذا لا يجوز الشرع وكان يبيع المرابحة غير جائز. ف. كما الآن البنك الآن لكن السيارات الثلاث التي تبع عن طريق البنوك تسمى تسمى إيش المرابحة وهي حقيقة مرابحة بل هي لبا محظ بل هي شر من لبا بعتبر أن التحايل على الشرع والتحايل في ربا زائد ماذا في السيف السيف من سيفات اليهود لأن اليهود من الذين به التحايل إذا نقف عند هذا النقطة نقول ها إنزلكم واحد نزل حا طيب ناقض حتى لا طبيع الضوابط ما بين الاضابط استقضاب طيب مثال آخر يبين لك علي القائد الحكم على الشيء صرع عن تقوره لو سألت يكون الشيخ لو سألت واحدا منكم ما, حكم، ما حكمنا على جماعة شهود يعني شو يهو ماذا ماذا سيقول أحدكم شهود يهو يعني هذه كلمة من القرآن الشريف كم الكلام عط معنا إذا كان متطلعا فسيقول هذه الجماعة كت وكت وحكم الاثنين فيها كذا وكذا وقد يكون القائل يقول لا أعلم ما هذه الجماعة جماعة شهود يهو لم أسمع بها قبل فهنا لا نستطيع أن نحكم عليها لو قلتكم ما تقولون في جماعة احنا نجيبوا بغيراً جماعة كيكي يقولي جماعة كيكي هذي الشيخ مبتدية وموش هي كيكي هذي واصلا موش عارف لا, لا هي جماعة قطعة غيار خرر فواكه ولا شيء مستلق ولا قصة انت ماش تصور ايش معنى هذي وهو الاشكال التصرع في الحكم قبل التصور التصور في الحكم قبل التصور هذا التصور إخوان حتى يصل حتى في بعض البلدان. حين يغيب التصور نصيب الحكم مخالف تماما للتصور. لأن لما لما نعيد صورة من جديد طبقاً الرجل لم لا يعرف هذا الصورة أصلاً غير علم تماماً كيف وصل إلى هذا الحكم؟ إذا أنت ما يمكن تحكم في هذا الشيء مثلاً بشيء غير موجود أبنى يعني شهود يهو فإذا كانت جماعة موجودة فيحكم عليها باعتبار المعطيات لأنه يتصوره ويعرفوها أما إذا كانت غير موجودة أو لا يعرفها يقول أنا ما عارف الجماعة دي كيف يحكم عليها إذن لا ما يمكن إنسان أن ينتقد رجلان وهو لم يتصور لذا قلت لكم الحصار كانوا يتصوروا المخالف يعرف حتى شعر الجسم ماذا يأكل ما هو طعامه مشربه نبسه يعرف غيدا فين انتقده ينتقده عن صورة موافقة للذات موافقة للأحوال موافقة للأقوال موافقة للأسعال لا نقد يوافق فعل لا ينطبق على الذات موجود الفعل الكدي موجود الدجل موجود المصر موجود ولكن هل هذا الفعل ينطبق على ذات معينة هذا هو السؤال لأن أم أني ب... ولا أتصور فعلا مجردا غائبا عن ذات أو صفة معنوية من غير أن تقوم بذات أنا أرد على سؤال أدب ويمدح سؤال أدب تفريه مود في ذات معينة إذا إذا تصور الذ سوء... يعني التصور الذات معناها عيسى وإذن محمد قدر اللي يشتغل كأنيكي سلاح صورت الذات ثم أتي إلى الأحوال والأقوال الأفعال أنقذوا انطلاقا المتعلقة بهذه الذات أنا اتصورت عيسى وإذن محمد وكذا ولكن الأقوال الأفعال اشتاعوا فأصحابه وإذا بأنقذ أقوال وأفعال وأحوال لشخص. و... ولكن الحكم ينطبق على الذات هذا موجود الآن نسميها نسميها أنا في هذا المجلس نسميه يعني النقد المركب ذات من جهة وهذا الإشكالية حتى عند المعتذنة في بلات موصفات لهذا ذهبوا لتعدي بالآلهة يبار بالباب فذات من جهة وصفات وأحوال وأقوال من جهة فنعم تبلغني أقوال وتبلغني أفعال وتبلغني أحوال ولكن لم أتصور الذات أو أحياناً السبع السبع أن تصدر الأقوال والأحوال من الذات المعلومة عندي التي أتصورها يا أخي أنت أنت أنت تقول يا فلان الله يهديك إيش تقول أنت مجنون أكل شيء شرب شيء كيف قلت تتصور أن شيخ الألبان كذا أنا عارف الأدن شيء من بسر كيف تتفورت أن هذا الشعر تتعب بالبسر رامي يقول نعم موجود هذا لكن لا سألني نعم موجود 3 موجود مستمر 2 هذا الواقع فأنت الآن لماذا تغيب الصورة الصورة عندك معروفة مثل كما تعرف كف يدك ثم إذا بيك تجد أقوال وأسعال كثيرا بلا هذا أو أيها هذا الذي أنت تصورتها ما تقبلش هذا صحيح هذه الأقوال والله ما أدري إذا في عبد عشر أو عبد المالك عشرة ولا عبد الـ عبد الحني العشرة ولا عبد سامي عشرة ممكن واحد عشرة لكن هذا الواحد لا ممكن عبد الحميد ثالث أو عيسى ثالث أو محمد آخر وهذا هو المراد بالتصور فأنت لم تتصور جماعة كيف تنتقده؟ لا تعرف لا لا كنهاها لا أفعلها لا أحوالها لا أحوالها أربعة. بالله عليكم هذا اللي ينقذ فشل وشيك ولو يكون وشيك ولو يكون البخاري ولو يكون الإمام أحمد ما له طريقة إن أن يقول الله أعلم ما ما الجماعة ما للجماعة معصية أول مرة في الدنيا وهذا هو الجواب الصحيح الضابط الثالث حتى لا نطير يقول الثالث من تلك الضوابط والقواعد أن يلزم المسلم والإنصاف والعدل في الأمر كله أن تكون منصفا وأن تكون عدلا الإنصاف عزيز أحيانا الإنسان جالس مجلس ويعرف أن هذا مضلوض والثاني ظالم يعرف ولكن لا ويتماوت أو لا يعزل هذا هذا وصف موجود عندنا بس أجل ما هو سبب يقول أن يلزم المسلم الإنصافة والعدل في أمر كله يقول الله بكل وعلا وإن قلت فاعديلوا ولو كان ذا قربا ويقول جل وعلا وليزن منكم شناءان قوم على أن لا تعديلوا اعديلوا وأقربوا للتقوى يعني حتى وكان بينك وبين رجل يعني مشانات وخصومة وخلاف هذا الخلاف وهذا الخصومة لا تنعك من العدل وإحنا اختلت معاه يا سيد جني يجني يتكلم فيهن أي دي الجن ف ف ل... شيخ الجزائري جاء ذكره الآن يذكر أنه الجزائري شكرا الله فأحد الجزائريين الذين يمارسون الرقية في جدة كان يرقى في واحد مريض فيه جني أخرج أخرج أخرج فيقول جني ليش أخرج هذه أمة هابوها هذه أمة ليش خليني هذا تعباني ليش تسمك هذه أمة هابوها هذا الرقي قال قال عن الشيخ الجزائري قال الشيخ شوف, شوف اليوم الجنة قلية قلية هذا الكلمة أمة الهابطة لذلك الشيخ الجزائري إلى إلى الحرم يتكلم ولما يتكلم عن الأخلاق وكذا وكذا فالسادة قال جنة أمة الهابطة الإنساء مصروفين أخلاقين حياناً لو يتكلم جني، أو أي بعض الناس يدعون جني، ليتكن منصفاً، ليتكن عدلاً، قد المصنف قد بينته، أو يقول بينت هذه بيان أو قد بينت هذه المسألة بيان شا او قد بينت هذه المسألة بياناً شافياً كافياً، من أن لا بد من العدل في الأقوال، ولا بد من العدل في الحكام، وأن من لم يعدل خلّه أو يعدل في حكمه فإنه لم يتبع الشرع تباعا يرضو نعهم مجال الله أكبر الذي لا يعدل لا في قوله ولا في حكمه خليك عادل في حقيقي حتى على المخالف ما يرمنكم أن لا تعدل هو أقرب للتقوى من علامة التقوى أن تعدل حتى مع المخالف أن تعدل حتى مع المثبت. وآذاب تعذب حتى إذا ربيت عليه لا تحمل قوله ما لا تحبه لا تنسب إليه ما لم يقبل لا تكذب عليه لا تحرش عليه الناس لا تشوش عليه فهذا من داء يعني من التقوى هو أقرب للتقواه هو أقرب كما كان الشيخ مسند يكذب المخالفون يكذبون عليه ويعتدون عليه وينقذون إليه ما لم يقل ويخبرون كلامهم ما لا وجود له مع ذلك رحمه الله عاملهم بالوحي من الظلم لم يعتدي على أحد بل لما مات بعضهم جاء إلى أهل إلى أولادهم وقالهم أي شيء تريدون أنا موجود صلى الله عليه هذا المصر هذا العالم شيخ الإسلام يندد أن يوجد معه إحنا إذا اختلف معك الله تعالى يغضب الله بالموت يا ربي هني نموت يا جهه ووو ممكن خلاف ما هو ذك التخلافات يتمنى أنك تقول ما هو السبب وراء هذه هذا مطرح ما هو السبب أنك إذا اختلفنا واحد ماذا بيك يتنحى يطير من تجنب لا يموت لا يتحرك ما إن شاء الله في دوب يجي أمره وقاعدة ما هو السبب؟ سبعة من العدل وعادي من ليس عدلا وليس منصاف كل المصمت رحمه الله ما معنى العدل وما معنى الإنصاف هذه القاعدة معناه أنك تأتي بالأمور الحسنة وبالامور السيئة. تأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه ثم تواجد وتعرض لهما عرضا واحدا وبعد ذلك تحكم لأنه جزما يحسن من العرض الجانبين عنه ما يعصن المرء من أن ينسب للشرع أو ينسب إلى الله جل وعلا أو إلى سنة من سننه الكونية ما ليس موافقا لما أمر الله جل وعلا به. قد يقول قائل هذه الموازنة هذا شيء من الموازنة كلا ليس شيء مكتوب الشيء يقصد إذا أردت أن تنتقد تتحور المحامي، تتحور مسيرته الدعوية، تتحور جهاده في الدفاع عن السنة، كتاباته، تأليفه، وصولا لكنه أخطأ في مساجد، لكنه زل في قاضيه، لكنه استهدأ أخطأ. هذا التصور عندك لما تنتقل هذه النقطة بالذات ذهنياً لا تغذر المسيئة وإلا تكتب خطياً هذا المرأة لأن أثناء الكتابة والنصيحة لا ينبر أن يوازن الإنسان بين الحسنات الصيئة هذا يوم القيامة وضع الحسنات في كفة وصيئات في كفة أيونا رجح رجح عمل الرجل ولكن عند النقد وعند بيان الحال وعند نصيحة حتى يعني تكون مؤثرة حتى تكون بليغة حتى لا يشبها شيء يعني من الموالع تذكر الشيء الذي تريد أن تنقوده وتوضحه ما في داعي أن تذكر باقي المحامد وباقي المناقب لأنه إذا ذكرتها سيتشوّش له الناس و يعودون إلى الموازنة من جديد. تنقلهم من موازنة إلى موازنة. قيود. طيب ما دام هذل في هذه المناقشة. عليه رضي تعالى. ها كنت خلاص كنت كنت خلاص, خلاص. خليني. أنا ما. ما دام قصدي عالم وفي وفي وفي أشياء قبل ما قبل ما أصل إلى الخطأ. خلاص وليته وحبيته وسأدافع عنه. ثم تقول يقول كذا. الله. ما يصبح. ولكن أنا هنا أريد أن أقول أتصور محاكمة وأنظر فأرى أن أصوله باطلا، تقليداته عاطلة، نسائل كلها على طريقه المعتدل، ثورة محرمة. لما أتيت المسائل التي أنقذها، أنقذها وأنا استحضر هذا التصور. لا أظلمه وأقول منصف معه. أكون منصفاً معه. هات إلى عالم العلماء المسلمين. أردت أن أرد عليه مثلاً إذا جاز لي ذلك. شفنا سيرته وكتبه وكذا. ثم جئت لمسألة مسألة معينة في الديوان أو مسألة ما أدري في الصلاة أو مسألة في الحديث. لما أبتل أحتاط. لا أستعمل للحوار للتليق بالصورة التي قد حسيتني عن هذا الناس. عن هذا العلم الذي وجبني. فاستعم الغفران الله له كذا نستعمل عبارات لتقول أن هذا الإنسان يعرف لدينا ولكننا الخطأ لا بد أن يبين إحنا لا على طول يهجم على الخطأ من غير أن يتصور الإنسان قد يسأل ابن بس قد يسأل العثميين قد يسأل أم الأربعة قد يسأل الصحابة يعني ما يقول بيقول الباني ألباني للبابليين الفوزان شغل ألباني شغل رضيع طيب قد يصيئ من أربعة قد يصيئ الصحابة لهذا لما تشوف تشوف واحد أساء تصرف مع الصحابة نقول لأنه لم يتصور في هذاهم شهودهم على الوحي مصطفى بن سعد سلم نبأنا عنيهم لما تتصور هذا لما تجي إلى مواقف وقعت في التاريخ فكنت ال الجمل أو الصفين أو كذا فكل الاحتياط لأنك تعرف منك كله تعرف من هو عمر ومن هو عثمان ومن هو أبو بكر ومن هو علي ومن هي عائشة فالعبارات محسوبة والشروط محسوبة موزونة تراجعها وتراجع وتراجعها لأن تخشى أن يس يس يس منك حر يسي إلى هذه الصورة مشرقة لهذا الصحابة الجدد. أما لما عنده زبالة الصحابة وكذا ما هي قرأت زبالة كما جاء واحد الإمام محي الدين معلش لما زمان نجيب بعض الأئمة يقولون الآن الشيخ لأ هذا من باب الترويح لهذا يسمى الترويح والترويح أن تقف على الرجال وانتقِف على فا آه... يجي إمام حتى من جهة من المناطق هذه يتكلم عن عائشة وخروج عائشة يعني من الشام إلى الكوفة يقول زمع العائشة ها شتنساك شتنساك رمي تطور عائشة منساك الحيثاء ولا مرتدي لفي حال منصعي دي عائشة نتطورها شتنساك يرون في نسان سواتك شب الستوات عائشة هذه خارجة ورا يرح واش خرجها كاعب بيجو واش دخلها كاعب الحربة تقول تكبت دارها هذا قال لي في الضرب هو درب لو تصور عائشة ما أنزل هذه الصورة على نساء عصره أو على من أقرب الناس إليه الإيرام ومطلع إليه الضغط ولا جاز له أن يستعمل هذه العبارات الروافض لن تصور أن عائشة زوجة نبي هذا التصور يكفي يكفي أن يعامل هذه الذات معاملة تليق بذات امرأة هي زوجة نبي كفي ولكن لما غاب التصور يتعاملون مع عائشة تتعاملهم مع ناس عيشين معهم هذا بعض الناس تتكلم عن علي وهذا فوق المنبر وهذا يخضرني أخ حاضر حاضر الخطة الجمعة يتكلم عن علي بيقول لو تصور عن علي هذا من, يعني من الذين أسلموا من أوائم المسلمين مناصر الإكسلام ومبشر من العسر من العصر مثل الجنة ومتزوج بفاطمة مثل النساء سنا يعني مين الصفات والصفات والصفات الحلوة ولكن أراد أن يبين شجاعة علي شو قال عليها يتكلم من يستطيع أن يغلب أن يغلب علي هذا عالم برا إن علي حلو ما يقبل أغلب عالم برا ما له حلوة هذا أتاء وعلى المنظر يا إخواني لكن ما هو السباب ما في الصحابة لو تصور ما شبأها فحبيا جليلا بصيفة إخوة وزيغ الله حيقول لي وهناك جتعة للصحابة هو أراد مصيبة المصيبة أراد أن ينبح لو تصيبوا نعم أراد أن ينبح أن يكون الشجاعة والقوة إذا غاب التصور يا إخوان يصل الآذة حتى إلى الصحابة إذا غاب التصور لكم أنا من بعض العلمين الأربعة كذا لا ليسهل هو غا التصور العدد إن التصور غا أين وصل الآذة إلى الصحابة إذا أنت لما تصور الصحابة أنهم شهود على الوحدة وتقرأ هذا نقول لك الآن الناس الآن التشجيع لن ينتشر إذا تصور لها منهم الصحاب ليتكلم في عائشة فتكف وزيز ليتكلم في عائشة فتكف في الحسين كف وزيز ليتكلم في عمر كف في أبقر لأنهم تصوروا قال والله لو تكلم في أبي أمي ممكن منشي لك لكن في الله أبي الله ما تمشي لأنه لما تصور أبي يمكن عادي كده يشرب, يشرب الدخان نهار يصنعها من وعلي ومعني أبويا لكن نقيت أبو بكر. قلت سيرته ترجمته وجه هذا الرافذ الخبيث يقع فيه وأنا متصور هذه الذات التي ناصرت من جسال به ويطعن علي يريد أن في ويستعمل عبارات خفيفة ثاقبا يريد أن يتكلم على عائشة يستعمل عبارات شارع عبارات التي تسيء إلى أم المؤمنين و للآن يستعمل الروافد من من من من رواتب الروافد يقول عشاء رجب عشاء شو أنا حرج من من الشام إلى الكوفة مثل رابطة يقول لك هذا صاحب يشوفون أن يشوفوا مرة برا دور قل هذا المرء عشاء رجل هذا ما عيش هذا في عيشة والناس يكررونها عشاء رجل هذا من دقاي الروافض في الجزائر. وهذه الكلمة ينبغي أن تجعل المجتمع هذه الكلمة بريئة ما ينبغي أن يرددها المسلم إذن العجب تتفوه هذا الإنسان أنا حتى نفهم حتى لا يطالب العلم يخرج كلام العلماء لا نقول أن الشيخ صالح أن الشيخ يقود الموازنة وإنما يقول أن تأتي بالأمور الحسنة وبأمور صيئة تأتي بهذا الجانب الذي تحبه أنت وذلك الجانب الذي تحبه ونقوم سنع تأتي بالجانب المحبوب شرعا وبالجانب المبغوض لأن المحبة تختلف مني إلى هذا العبارة صحيحة أن تأتي بالجانب المحبوب شرعا الذي يحبه الله ورسوله وبالجانب الذي يهضبه الله ورسوله ثم توازن بين الجانبين عرضا يعني فيه نعمة في habrصاب نعم هذا في الذن رأيت أن الجانب الذي يحبه الله ورسوله وراجح وأصول ذكر أصول أهل الحديث وقواعد الحديث والرجل على الجادة ولا في جانب ثاني أخطأ فيه. ننظر الخطأ هل هذا الخطأ يؤثر على المسيرة يؤثر على الجانب أو لا يؤثر مما يحتمل مما لا يحتمل مما يسع في الخلاف مما لا يسع في الخلاف لما تنقذ هذا الرجل تنقذ وأنت مستحب لك صورة. يا إخوان فيه نقد آمن ينقض الرجل ولا يعرفه أصلا لا يعرفه ونسيس ممكن لو التقى معه في السوق ما يعرف، وطاره ينقضه دون أن يتصوره أصلا ينقض باحتبار ماذا قالوا قالوا لي وقلت لهم قالوا لي وقلت لهم قالوا قيلة قالوا قيلة مبني على قالوا قيلة يبدو فلان وسبح أعرف يتعبان كيف أعرفه قالوا لي شو اللي يقلل واحد الأخ كلمة واحد الأحياء ودي هذا هو يعني من من من كلمات التوثيق شش فيها من الآخر لا بتعرفه ما عارفه. يا أخي والله ما أعرف حبيبي شش فيها حمرة إمام ثقة يا حمرة ما أعرفه يا أخي من اللي قال لك أن حمرة وكحل هذا توثيق من هو هذا ب ب ب الحمرة إذن الشيخ ما أراد الموازنة وإنما أراد تكوين الصورة. حتى نخرج كلام الشيخ صالح. تكوين أن أما الموازنة عند النقد الشيخ الألباني، الشيخ بن الشيخ العوتيني، الشيخ راضية يرون هذا من بدعة. نحن على كلام علماءنا. لكن الموازنة عند التصور قبل الكتابة. حتى لعرف الذات التصور الذات هذا ما يمكن أن يعني. لا يقول بها أحد كل الناس يحلون بها الشيخ ربيع من تقدته حتى تصور أصوله وقواعده وعين طارس رحمه التوجه ونظر في كتبه وفي أجزائه فتصور ربيعه وعرف نشرباه من خلاع مخرجه حتى في الحديث ينظر الحديث يقول هذا حديث شابي هذا حديث عراقي هذا حجاجي يعرفون المخارج إذا عارف المخرج أعرف الحديث وهذا منذهب يسلكه السلف إذن ليس فيه موازنة وإنما فيه تكوين الصورة وتكوين الصورة شيء والموازنة عند النقد شيء آخر أما الموازن عند إثبات السير هذا موجود يقول بالسلف السلف إذا أردت أن أترجم لزيت فأذكر ما له وما عليه كما كان يفعل الزهد في السير. السير على المبلاء يذكر ما عندهم من حسنات وما عندهم من سيئات لأن الهدف ليس هو النقد الهدف هو تكوين صورة شاملة جامعة نامعة عن الشخص هذا أنت لما من خلال هذه الصورة تستطيع أن تحكم تقول هذا صوفي هذا قبوري من خلال الصورة هذا أشعاري ما شاء الله هذا من أهل الحديث هذا من أهل السنة لو نترجم الزهد مثلا لبعض علماء المالكي ما عرفنا ما ما تكون عندي صورة لو ترجمته ل لطالما وما ألب وما صنف في وجهود في السنة ما عرفنا أنه من أهل الحديث لو ترجمته لبقية المخلص ما عرفنا أنه مسلم المغرب العربي وإمام ومن الخفاف ومن أهل الحديث كيف نعرف ولما ترجم لي كذلك ترجم لي عربي الصوفي عرفنا أنه صوفي قطوري فلوري وهكذا طرز ماشي النقط شيء تكوين الصورة شيء آه. لا نخلص أي حتى لا نقول أن الشيخ يقول به إثبات المواجنة عند النقط بل يتكلم عند تكوين الصورة فلا بد من عرض الحسن والقبيح عرضهما آه. صدق على الذهن أنا رأيت أن خرج ولكنه سبقني قال عرضهما على الذهن حتى تصل إلى نتيجة شرعية، اللهم لك أنا والله حقيقي أنا أقول لك الجملة هذه يسموها التصوير زين. أتصور في ذهني، أتصور. أتصور هذاك الإنسان يقول لي يصلي، والله والله يقوم الليل دين، قبول. صورة عندها عندي صورته قام الليل. ثانية الخمس. ثانية وخميس. من دين ما قام عادي صلاة الصلاة الخمس، الاثنين والخميس. قال أنا من الآن الحديث. في فلا يقول ها الصورة كاملة في ذهننا النقد يحتاج إلى صورة قائلينش في ذهننا أنت عبد الرحمن العربي تكون على صورة في ذهنك صورة حقيقية من مصادر المعلومة ليس من الشواية ومديع الشيادة من المراجع وليس من مديع الشواية من المستفيد وليس من المخالفين. من أجل عدم انصاف المتمكن الذبيح كون صورة إذا تكون الصورة قد تذاكر وقد ماذا تقول قد تناقش وتؤازر وقد لا تعارض وتخالف لكن الصورة مش كون الصورة مش كون إذا ضبابية إذا صورة ضبابية بالله عليك كيف تستطيع أن تنقل الصورة عندك ضبابية؟ كلام مصنف أولى بالإثبات فلا بد من عرض الحسن القبيح عرضه ما على الذهن حتى تصل إلى منتجة شرعية وحتى يكون تصورك ويكون قولك أو فهمك أو رأيك في الفتنة منجيا إن شاء الله وفي الخلاف منجيا إن شاء الله وفي كتابة رد منجيا إن شاء الله محمد السؤال هنا لا أعرفه لا تسمع له. يعني نفس الصورة ثم أثبت ماذا؟ حكم. إخوانا الطلاب العلماء اللغة العربية صمك لم يعني؟ كيف تلف الصورة عن الزين ثم تثبت حكمه؟ هذا الفهم من جد. ج من المعدة، ج من البكريش، ج من الكبد. كيف ت أنت تلف الصورة عن الزين وتنقد سمك تنقد... الدان مش عارف أنا من من من الكلة؟ يعني قال لا أنا قلت لا أنصح لا به لأن الكلية قادة أصلاقاً من كليتي وليس من ذهني وانطلاقاً ما أدري منه يا إخوان أنا أتفهمكم من الفهم حتى حتى ترسخ المعلومة في ذهن قال نعم. من لم يتصور الشيء ليس له الحق لتكلم وإذا قال لا أعرفه إذا نفى الصورة وإذا قال لا تسمع لها قال لا يا شيخ الحمد لله على سلامتك الحق هذه الأشياء ها خاصة العلاقة العقلية أنت تنفي الصورة وتبدو بحكم الحكم أين جاء من جاء حكم هذا مالك مالك نقول لا أنت طالب علم أنت الطلاب يسمعونك ويسمعونك لا تعلمهم الغباء لا تعلمهم التباهي يضحق علينا حتى المعتزلة وفلا علماء الكلام يضحكون عن قل انظر للسلفين ينفون الصورة وينقودون ما شاء الله فحرة لنا فحرة دجابلة كيف تنفيذ صورة تنقذهم أنا لا أعرفه لم أسمع به لا أعرفه إذا نشفش لا تسمع له لا إذا حل الله حل كيف في كل شيء ثم تحكم بما الحقب في الشعورة ولا بالتصور أنت لم تتصور كلام الشيخ صالح جيد لا بدنا التصور إيش الزهني حتى قال إذا قلت أو أحكمت أو تصورت يكون رأيك وفهمك صحيحا ومنجياً يعني منجيف بس بلي بيرجهد وهذه وهذه اسمعوا وهذه المسألة مهمة وقائلة لا بد من رعايتها. لأنه من لم يعني يرعى هذه القائدة دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه ونفر الهوى ولم يأمن أن يفتح باب الهوى على غيره خايف عليكم أنا ودخل علي الهوى كيف لا أعرف أهولة صحبي إذن هذا هوى ثم يستمعونه يخضون عليه وينسر الهوى إلى قال من ويفتح باب الهوى على غيره ومن ثم يكون داخل في قول نبض عثمان من سنّ من سنّ سنة سجئا فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم وتكون المصيبة الأعظم إذا كان الفعل من من ينتسب إلى العلم والهوى الله قالت المعلم إذا كان هذا الشيء إلى من يكتسب العلم، لأنه يقتدى بفعله أو يقتدى بفعله الجاهد، ويقتدى بفعله مصف المتعلم. الشباب يتبعونه، سامن، لكن اللي عنده علم، أحمر هذا، أحمر هذا، بس هذا اللي جن هذه القاعدة. تعطيهك من شاء الله جل وعلا من لفتك. أخذ الناس أكثر من تعظم دعم أليس كيف تصور ذلك؟ كيف تصور؟ عظم ذلك؟ أنا لا أعرفه، كيف كيف ما يا كيف الحكم هذا؟ مين يبدو عز وجل تهريز كيف يبدو الحكم ف الناس يقول ماذا نوصل الناس إلى أن النقد يحتاج إلى تعب نتعب يدر عليهم البحث دراسة أعرفه قلادة يحب الحديد ما يأكل الشوكولا أنا أقول له مثلاً برج يعرفه اللي حميته الحاس يأكل, يأكل سمك عارفه عشتماه حمبل متقن هذا حم شاعر قوي أديب قاضي عارفه يجي واحد يقول لي البرج كذا في فقالها الشيخ الفلاني مشاه الشيخ الفلاني ما خير مثل ما هذا مالا لم ما يعني يجيب لي شيء ثابت في البرجس لأن البرجس لما خد في الرياض أنا رحل لي بعض الإخوة يبدأونه يبدأ بديء بالمبتدى جينا البيت المخيم رحمه الله كنا قانا يعني من فتحكم إذا مرتوا على الرياض ولا تمروا عليه ما نمر مرة مرنا على الرياض جت أليه طبرنا عليه حد من خرج قال <تصفيق> الشيخ شيخ هذا قوله انت ما قلت ما, ما نسمعش دا ما ما نسمعش نزلوش العليل مره الواحده مره وصماشه مره فعندنا زلوش العليل حتى عنده ما نزلنا فجال تقريبا يبكي يبكي يا عبد الحميس في الرياضي اللي بيعوناني يقول عبد السلام مبتدع فليش كيف مبتدع أنا عارفك يا شيخ. طالب علم يستمت كين اثنع لي شيخ مبال وخصمت multimassásokat! Ah же mindenek,